أرى ويتم من عمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصراً عزيزا هو الذي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 فان لم يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 إِرَاتُ الله وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لهم جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصيرا ولله جنوب مدود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون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 بل ظننتم أَلَّن ينقلب الرَّسُولُ والمؤمنون إِلَى أَمْنِ لِهِ وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيم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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَةُ مَعْكُوفَةٌ أَيِّ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَعُلَى رِجَالٌ مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم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 فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤِيَا بِالْحَقِّ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 دين كله وكفاه بالله شهيدا محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفر.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 ما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَضَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوكِهِ فَاسْتَوَى عَلَى سُوكِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِ مُلْكُ